في زيارة الحسين يحسين نبقى على العهد نمشي إلك مشاية راية محمد رايتك تجمعنا هاي الراية الكربلة مشاية تجمعنا هاي الراية راية محمد رايتك يحسين وإحنا جنودك من عزمك البين عزم والزود بين زودك وغيرة العباس البطل بين وحلم من عودك للعلق موماية تجمعنا هالراية يا حسين يا اعظم وجه الانسان ضحى الدينة جبك محمد سيد انطيع عمركم واصينا انموتوا الى حبك ما نزل هذا طبعنا البينة للعهد وفاية تجمعنا هالراية حسن المحب حبك يظل سور النجاة العالي ريحانة انت للنبي وللزهره انت الغالي مالو بنين وبلدم انضحي لك من بالي للموت شرايه شر تجمعنا هالرايه هاي الملايين اللي جت يا كلها انصارك عامر يظلم كل وقت يا حسين عامر دارك ومن كفك يفيض الكلام يلتكرم الزوارك يا مرقدك ايه تجمعنا هالراية يلبيك نهجة اللي اكتمل وفديت لها شبانك قربان اللي قدمت دمك ودم رضعانك تصلح الام غايتك وتجاهد بايمانك للدين هالغاية تجمعنا هالراية صوت الولاء اللي يعتلي يحسين من نادينا لو قطر من دمك ابد ما نوفل وضحينا لو قطرة من دمك أبد ما نوفلو ضحانة اتكربلنة عنا زحف لو قطعو رجلينا وزحوف عناية تجمعنا هالراية وزحوف عناية تجمعنا هالراية